الوجه ا ا ل ث نتابع ي يبدأ حالا ا ل ق ر ا ء ة في جواب الفتوى ا ل م ت ع ل ق ة ب ك ت ا ب ة ا ل آ ي ا ت على معلقات كما أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ص ح ي ح ة جاءت بيانا ل ل ق ر آ ن و ه د ا ي ة للناس وتفصيلا ل ل أ ح ك ا م ليسترشد بها الناس في فهم كتاب الله تعالى ويتدبر آ ي ا ت ه ولعلهم يتفكرون قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال سبحانه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وسمى تعالى نفسه ب ا ل أ س م ا ء الحسنى ليعرف عباده بنفسه ف ي ث ب ت و ا له ويؤمنوا بما دلت عليه من الكمال والجلال و ي ث ن و عليه الثناء الجميل ويدعوه بها في السراء والضراء خوفا ورجاء ا ويحصوها ع ق ي د ة وعملا و ي ح ا ف ظ عليها لفظا ومعنى فلا ي ل ح د و ل ا ي م ي ل بها عما قصد منها قال الله تعالى ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى ف د ع و ه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم إ ن لله ت س ع ة وتسعين اسما من أ ح ص ا ه ا دخل الجنه ة أي أ ح ا ع ت ق ا د امر وقولا و ع ل على ا ومحافظة ح م ت ه الله ومقتضاها وقد أمر ا بالبلاغ و ا ل د ع و ة إ ل ى الاسلام إ س ل م وبيّن ذلك ل ا ر و صلى ل ل عليه ل ه و س قولا وعملا فكان يغطب في أصحابه رضي الله عنهم ويتعهدهم بالمواعظ والتذكير الله فكما أصحابه عنهم في يغطب رضي ويكتب إلى ويغشى ك ت ب الرسائل الكفار في نواديهم ومجالسهم ليبلغهم دين ا ل إ س ل ا م ولم يعرف عنه أ ن ه كتب س و ر ة من ا ل ق ر آ ن أ و آ ي ة منه أ و حديثا له أ و أ س م ا ء الله تعالى على لوحات أ و أ ط ب ا ق لتعلق على الجدران أ و في الممرات من أ ج ل ا ل ز ي ن ة أ و التبرك أ و لتكون و س ي ل ة للتذكير والبلاغ أ و للعظه والاعتبار ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وتبعهم في هذا ا ئ م ة الهدى من السلف الصالح الذين النبي الله القرون الله يكونوا شيئا القرآن ولا الأحاديث النبوية الصحيحة ولا أسماء الله الحسنة على ألواح أو على أطباق أو ليعلقوها على الجدران لهم صلى عليه وسلم فلم على على على خير رضي يكتبون أنهم من عنهم من شهد أقمشة بعده أو أو للزينة أ أن وعمت التذكير ا ا ل و ت انتشر ب بعد ا ا ا ر أن ل ل إ س و ا س ع وعمت ا ل ث ق ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة البلاد و ا ل أ ق ط ا ر وكثر الكتاب وتيسرت وسائل ك ث ي ر ة متنوعه ة للإعلام كما لم يفعلوا ذلك من قبل كما من و م أفهم للاعلام إ س ل م ومقاصده وأحرصوا ى نشره و إ ب ل غ ه عليه النبي صلى الله عليه ولو مشروعا و ذلك لذلنا النبي صلى ل كان س وعلى ه به أصحابه ولعمل أئمة ا د ب ع د هذا م عنهم رضي الله عنهم. وعلى ه ف ك ت ا ب ة شيء من ا ل ق ر آ ن أ و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة أ و أ س م ا ء الله الحسنى على الواح و أ ط ب ا ق أ و نحوها لتعلق للزينة أو التذكير أو الاعتبار أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة ونفاق أو أو أو و إ غ ر ا ا ء ل ن ا س ذ ل ك ل ي ق ب ل و ا على شرائها و ل يكون نماء ا ل م ا ل و ز ي ا د ة ا ل أ ر ب ا ح س ل ب ا ل ق ر آ ن و أ ح ا د ي ث النبي ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ع ن ا ل م ق ا ص د ا ل ن ب ي ل ة ا ل ت ي يهدف إ ل ي ه ا ا ل إ س ل ا م من و ر ا ومخالف ء ذلك ل ه د ي رسول الله ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م و ه د ي ا ل ص ح ا ب ة و أ ئ م ة ا ل س ل ف ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه م ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من ا ل إ ه ا ن ة على مر ا ل أ ي ا م وطول العهد عند الانتقال من منزل ل آ خ ر أ و نقلها من مكان ل آ خ ر وحمل الجنب أ و الحائض لها أ و مسها إ ي ا ه ا عند ذلك فعلى أن يعرف تعالى وليجعل عينيه المسلم لكتاب الله تعالى منزلته وأن يقدره قدره مقاصده نصب وليتخذ منه ومن الأحاديث النبوية مقاصبه منه ومن أن وأن نصب يقدره قدره منارا يهتدي به وليحذر الذين يخالفون مقاصد التشريع ا ل إ س ل ا م ي أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م ومن آمن ب امن ل ق ر آ ن و ب أ س ا الله ا ء ل ح س ى وأحاديث ا ل ن بالقران ي صلى ل عليه وسلم فليلتمس الهدى والبركة من الله بتلاوة كتابه الكريم ه كتابه وتدبره و من ف ت ا ه فيه و م ع ف ة ب ي ه بالاطلاع على س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم و ا ت ف ق ه فيها و ي أ خ ذ نفسه بالعمل بذلك في عبادته ومعاملاته ليفيض عليه من بركاته ح س ي ة و م ع ن و ي ة ويجزل له ا ل أ ج ر ويحفظه في شؤونه و أ ح و ا ل ه ولا يلتمس ذلك فيما يخالف هدي ا ل ق ر آ ن و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق ما كتب من ذلك على الجدران ونحوها تعليق كتب على ذلك ولما ا التأسي بالكفرة يجوز ن ل يخالف شرع الله عز وجل ولما ص ا فيما ر وغيرهم شرع عز ذكرنا ف إ ن ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء ترى عدم السماح بدخول مثل هذه ا ل أ ط ب ا ق إلى هذه الى م م كما ل ك ة ت ر أ ن هذه لا للمسلم مثل إنتاج ينبغي ه المملكه أ ط ب ا ق ن ص ن ع ع ه محافظة ى حرمة ت ا ا ب ل ل وسنة رسوله وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى حرمة أ س م ا ئ ه وصفاته و عز ج ل و ب احدنا ل ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا م م وآله وصحبه وسلم سؤال أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء فما حكم ذلك أ ف ي دونه ا جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض على ح م ل المصحف بالجيب جائز ولا يجوز أ ن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له لكن إ ذ ا اضطر إلى الى د الدخول خ خوفا خارجا و للضرورة وبالله التوفيق ل له ل به به تركه إذا جاز من أن يسرق ص الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ على وآله وسلم وصحبه محمد أ ن ا أ ح م ل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت د دورة خ ل المياه ت و أ ن ه في جيبي فما الحكم في ذلك جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد إذا إثم ذكرت كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إثم عليك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة القرآن لغير المسلم عليك من وصلى على وآله وسلم لغير وصحبه محمد هل يحق لنا أ ن ندع أ ح د المسيحيين ر غ ب ة في أ ن يهديه الله ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن المترجم ولو كان غير طاهر أ ي ي ق ر أ معاني ا ل ق ر آ ن جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ا ل د ع و ة إ ل ى الله هي ط ر ي ق ة الرسل قال تعالى قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني سؤال ب بأس بذلك وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ح محمد ا الله وما أنا المشركين معاني القرآن الكريم أنواع الدعوة الله فلا التوفيق الله ن من نسخة من من وتسليمه إلى وصلى على وآله وسلم ترجمة س عن ت ر ج م ة معاني القران آ ن م حكم ترجمة أعطاء ا ر ل ق آ ب ل غ ة أ خ ر ى إ ن جاز هذا التعبير لغير المسلم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ى ر س و ل ه و آ ل ى ا و ص ح ب ه و ب ع د ي ج ل ر و ل ا ع ط ا ء ت ر ج م ة م ع ا ن ي ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م ل غ ي ر ا ل م س ل م من أ ج ل ا ل ب ل ا غ ر و د ع و ت ه إ ل ى ا ل إ س ل ا م و ت غ ل ي ب ا ل ج ا ن ب ا ل ت ر ج م ة و ب الله ا ل ت و ف ي ق و ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن ا محمد و آ ل ل ه و ص ح ب ه وعلى س و ل الله ل ا ل ر س و الله ص ل ا ص ل ا إلى بلد ي ه الى ن فيه ه يجوز حمل المصحف القرآن ل إ بلاد الكفار جواب ا ل حمل د ل ه وحده و المصحف ص ل ل ل ا ا ا ة و س على رسوله وآله و ب وبعد ه حمل ح م ل ا ص للمسلم إ ل ى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها فقال ج م ا ع ة منهم بجواز حمله إ ل ى بلادهم وقال آ خ ر و ن يمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إ ل ى بلادهم خ ش ي ة أ ن يمتهموه أ و يشبهوا على ل على م ي ن فيه و المسلمين ا ر و الله ع ه م ا أن رسول الله عليه فيه ا ل ل ابن عمر رضي الله عنهما عمر عن رضي رسول الله صلى الله وسلم أ ن ه كان ي ن ه ى أ ن يسافر ب ا ل ق ر آ ن إ ل ى عرض العدو مخافه أن ي ا ل ان ل لا ل ع د و تسافروا ر ب ق آ فإن آمنوا يناله العدو قال آ خ ر و ن يجوز حمله إ ل ى بلادهم للبلاغ و إ ق ا م ة ا ل ح ج ة عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند ا ل ح ا ج ة إ ذ ا كان للمسلمين ق و ة أ و سلطان أ و ما يقوم مقامهما من العهود مما يكفر حفظه ويرجى معه ا ل ت م ك ر من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسه ة ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث ذلك ل ما ا آخر ن ي التعليل وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا عن مع على من انتفاء السفر بلادهم وهذا الأرجح المصلحة المفسدة الله وبالله الله إلى لحصول صلى وسلم وصلى وآله وصحبه وسلم سؤال به وصحبه هو محمد أ ن ا مسؤول عن بريد الموسم ويوجد في هذه ا ل ب ل د ة المغتربون وغيرهم فياتون أ ح ي ا ن ا بمظاريف وفي داخل المظروف مصحف متوسط الحجم ويريدون إ ر س ا ل ه ا إ ل ى بلاد غير ع ر ب ي ة والغالب على أ ه ل ه ا الكفر فهل يجوز إ ر س ا ل ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ى هذه البلده ة مع العلم أ ن ورد في البخاري ومسلم رسول وسلم البخاري عمر رضي في عليه ابن الله عنهما قال الله الله صلى الله عن نهى أ ن يسافر ب ا ل ق ر آ ن إ ل ى أ ر ض العدو متفق عليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان المرسل إليه المصحف فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عربيا أو غير عربي. وسواء كان أهلها الحال ما لا الكفار لله على رسوله وآله إليه مسلم مسلمين مسلمين لأنه لا تنلوه لأنه لم يرسل إليهم وحده وصحبه حرج أم وبعد أيدي أو عربي غير غير ذكر في ولكن يجب ان يكون المسلمين مسلمين مسلمين ا س ل م ي ن م ل م ي ن ا ل م ي ن س ل م ي ن م ل م ي س ل م ي ل م ي ن مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين م س ي ن مسلمين م ل م ي ن م ل م ي ن مسلمين م ل م ي ن م س ل م ن ل م ي ن مسلمين س ل م ي ن م ل م ي ن م س ل م ن مسلمين م س م ي ن مسلمين مسلمين م س ل م ي مسلمين م ل م ص ح ف إ ل ي ه ع م ل ا ب ا ل ح د ي ث ا ل ص ح ي ح ا ل م ذ ك و ر ف ي ا ل س ؤ ا ل و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق م س ل ى ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و آ ل ه وصحبه و س ل م سؤال الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وبعد برقم خمسة والسؤال خ م م س ي ن و أ ر ب ع ئ ة أ ف ت ق ي اثنين في أي وتسعين هجرية م الخامس من وثلاثمائة الشهر السابع ا سنة ألف ل وتسع س عشر شهر رجب و تلقت هذه ا ل و ز ا ر ة خطابا برقم ست واربعين و ث ل ا ث م ا ئ ة تقسيم خاء في السادس عشر من الشهر السادس س ن ة تسعه وتسعين و ث ل ا ث م ا ئ ة والف ه ج ر ي ة من مدير إ د ا ر ة ا ل ت و ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب و ز ا ر ة الحج و ا ل أ و ق ا ف ومفاده أن ان ل التطبية كتب على كل و ورقة ص ف ا ت كتب م ه الوصفات بسم ا ل الرحمن الرحيم ه ل ك و ن م ي الرامي وصيانة ر ه الله ا لاسم و ح ظ ه فإن إ مدير د ر ة ا ل و ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ي ة ط ل ب من الوزارة عدم كتابة البسملة الوزارة كتابة دفاتر الوصفات ا على ب ط ي ة وفي اعتقادنا أ ن هذا ا ل أ م ر لا يقتصر فقط على الوصفات ا ل ط ب ي ة المشار إ ل ي ه اليها ب ت إلى يكتب من أسماء الله والآيات والأحاديث التي تلت والمجلات والنفايات المطبوعات تتصدر تصل وتلقى ع جميع جميع المعلوم فيعبثون د والأحاديث للدولة أيدي ه الله ومصيرها منها هذه بها ه ا ما أسماء الصحف القنائم حال بالبسملة الأوراق الأطفال أماكن لا ا إلى إلى إلى كذلك كذلك كل من ومن في في ب أن ورقة يثق ر ط فضلا عن والوصفات ص و ل ه إ ى أماكن النجاسة ا ل و ا ل ط ب ي ة قد يكون وصولها إ ل ى النفايات أ ق ل كثيرا من وصول الصحف والمجلات حيث يحتفظ تحرق حفظها سماحتكم الصحيحة وحتى الصيدلي الشرعية صياعة وهدي نبيه يمتفع إن إلا انتهاء من أننا نلتمس من صياعة ربنا الوصفات بها صرفها الوصفات الغرض الفتوى لأسماء وكتابه وهدي نبيه. وحتى تأخذ الفتوى قائدة عامة يمتفع بها وقد تأخذ بعد بعد هذه وإن سماحتكم نشرها في وسائل الإعلام استحسن نشرها سماحتكم تعميما لفائدتها في جواب تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أ و ل كل و ر ق ة من أ و ر ا ق الوصفات ا ل ط ب ي ة لما ورد من ا ل أ د ل ة في فضل كتابتها ه الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمة رسائله ولسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله فاتوى في مشروعية كتابتها هذا ا كان ولسماحة الشيخ فاتوى وقد رسول وسلم مشوعية مقدمة محمد بن ن صلى ص في في إ ن ك ت ا ب ة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعه في أ و ل كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه و أ ص ح ا ب ه من بعده و ص ا ر عليه الناس إ ل ى يومنا هذا وقد وعلا وألزمهم التقوى وذلك القرآن فقال قال حث الرحمن الرحيم الله تعالى عليها في فقال جل وعلا كلمة قال الزهري هي بسم الله وذلك أن الكفار جل كلمة هي في أن بسم ك ا ن يقرون بها كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عبد القادر ا ل ر ه ا و ي في ا ل أ ر ب ع ي ن من حديث أ ب ي هريره ة مرفوعة كل أمر ذيبار ف كل لا يبدأ ي ب س مرفوعه الله ا ل ح الرحيم م ن ه أ ق ط و و ر ا الخطيب جامعه ما الله الرحمن الرحيم ما القرآن السنة في جامعه بنحوه. فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم. أو ما فيه أي شيء بنحوه بسم من القرآن أو أو لقوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله له فهو ع ن د ربه و ا ل انتثال الأمر ح ر ر م من ا ا ت ف ئ ض ه وسننه ومما ف ر ض ه الله م كتابه وسنة و س ر ه ص ى ا ل ل عليه بعض وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن آية وبسم من فانها ي سورة ل م بإجماع العلماء وقال تعالى ومن يعظم ي وقال تعالى شعائر ا ل ل ف إ ن ه من تقوى القلوب والشعائر كل شيء لله تعالى شيء فيه أمر وكما أ ع ل ل م ومن ذ كتاب الله الله رسوله صلى الله عليه ل وسنة و س و ك م يجب تعظيم ذلك فيشرع ل ل إ ن س ا ن أ ن يحرقه إ ذ ا عدعت إ ل ي ه ا ل ح ا ج ة كما فعل عثمان رضي الله عنه فإن جمع الناس على مصحف واحد كان من حرق ما سواه من المصاحف ووفقه رضي الله عنهم فكان هذا إجماعا الناس كان من من عنهم منهم جمع أعماله ما على واحد سواه الصحابة الله هذا حرق وقد رضي وسوف م من ن الإهانة الإنكار رأى أحدا صلى شيئا الله يفعل فيجب عليه عليه لقوله و ل من فليغيره لم فبلسانه لم فبقلبه م من منكم منكرا فإن فإن رأى بيده يستطع يستطع ذ ل ك أ ض ع ا ا ل إ ي م نقوم وسوف ن حول ذلك بما يلزم إ ن شاء الله و أ م ا كون بعض ا ل أ و ر ا ق التي تكتب عليها ا ل ب س م ل ة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا حرج على الكاتب في فلا بعض اللائقة الكاتب على حرج ذلك و إ ن م ا إثم ذ ل ك ع لاطلعت ى من م ر ه امتهنها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ا التوفيق نبينا سؤال أو وصلى وسلم محمد على ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء على ما ورد إ ل ى س م ا ح ة الرئيس العام من مدير جمرك مطار ا ل م د ي ن ة عن طريق مركز ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة والمحال إلى اللجنة إلى من إ د ا ر ة البحوث العلميه ة سبعة والإفتاء وثلاثين ومائتين الواحد والعشرين في برقم من ش ر المحرم الله ثمانين سنة و ا ل ا ل على الإسلامي ثلاثة ا هذا بناء خطاب عام ميناء نصه برقم عشر وتسعمائة وسبعة مدير جمرك جدة آ ف ت ق س ي م و ا ح وأحد د وتسعين ومائة عشر شين جيم ألف جيم في الثاني ذي الحجة من سنة سبعين وطلب ا ا والف هجرية بخصوص ثلاجات ماء بالحرم النبوي الشريف مكتوب عليها عبارة جوت معناها لفظ الجلالة الله ر هجرية ب بخصوص مكتوب باللغة ع م الألمانية ئ ة وجدت جوت لفظ أ سعادته إ ب ل ا غ فضيلتكم ل إ ب د ا ء ر أ ي ك م حيال هذا الموضوع وموافاتنا به ليتسنى لنا اتخاذ ما يجب وبعد ف فيه ق ك م لما خدمة الله الدين والوطن و د ر ا س ة ا ل ل ج ن ة للاستفتاء أ ج ا ب ت ب أ ن ه لا حرج في ذلك ل أ ن كتابه اسم الجلاله على ا ل ث ل ا ج ة ليس محل امتهان ولعله يشار به إ ل ى أ ن ه يوضع فيه ماء في سبيل التوفيق سبيل نبينا وسلم سؤال وبالله وصحبه الله تعالى وصلى الله على وآله محمد يوجد بعض علب, علب لبيع ا ل أ ل ب ا ن ومكتوب على ا ل ع ل ب ة بعض آ ي ه من ا ل ق ر آ ن الكريم هو لبنا خالصا سائغا للشاربين ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في العلب باعة إ ن هؤلاء ي أ خ ذ و ن كلمات من ا ل ق ر آ ن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أ ن ه انها ق ر آ أو حديث ولذلك لم يقولوا حديث لم قال ل ل ا ت ع ل ولا ى قران ا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذوها استحسانا لها ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه من جعلها لافتة استعمالها في الدعاية ل صلى عليه وسلم إلى ما كتبت عليه وبذلك من كتبت فيه في في أو ما خ ج ت ت في ك ب ت ه م ع أن تكون ن ق ر آ او حديث ومثل هذا يسمى اقتباسا وهو عند علماء البديع أ خ ذ شيء من ا ل ق ر آ ن أ و الحديث على غير طريق ا ل ح ك ا ي ة ليجعل به الكلام نفرا أ و نظما وعلى هذا لا يكون حكمه حكم ا ل ق ر آ ن من تحريم حمله أ و مسه على غير المتطهر أ و تحريم النطق به على من كان جنبا ولكن لا يليق بالمسلم أ ن يقتبس شيئا من القرآن الدنيئة الحديث للأغراب أو أ و يكتب عنوانا او دعايه ل ص ن ا ع ة أ و م ه ن ة أ و عمل خسيس لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان أو كان م س ت ت ه ر ا بقذفه في ا ل ق اطلعت ذ ذلك و أو وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ر كفرا ا باستعماله فيها كان الله نبينا ت سؤال على محمد ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء على ما ورد إ ل ى س م ا ح ة الرئيس العام من المستفتي مدير عام ا ل ج م ا ر ك والمحالي ل ل ج ن ة من ا ل أ م ا ن ة ا ل ع ا م ة ل ه ي ئ ة كبار العلماء والسؤال يرد الجمارك لبعض التجار أ ن و ا ع م خ ت ل ف ة من السجاد بمقاسات م خ ت ل ف ة ق د استفسر بعضهم عن امكانيه فسح السجاد ا الله الله من من الأرض توضع على ة ا ل ل ن ة ل ل س ؤ ل ل أجابت بما ي لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلاله ة أو الرسول اسم محمد ل ص لما ى الله عليه ل و س ل م يترتب على ذلك من ا ل إ ه ا ن ة بافتراشها و ا ل ص ل ا ة عليها وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاده من ا من الحائط يفرشها في الأرض على القواعد المقررة ومنهم ومن انتهاك محارم الله وبالله التوفيق صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س ي ج ي بيع لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية ايه ل ك ر س تعلق تكريما وافتخارا على الغرف بالقرآن الكريم ل مثل هذه الكرسي ل الأسواق واستيرادها إلى ل ل و واستيرادها ح محرم ا بيعها ت م م في ة والصلاة جواب وحده والسلام الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على و وآله وصحبه و ل ه ب ع ا ل ق ر آ ن نزل ليكون ح ج ة على العالمين ودستورا ومنهاجا لجميع أ ف ر ا د المسلمين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ي ح ف ظ و في الصدور و ي ك ت ب و في المصاحف والرقاع و ا ل أ ل و ا ح ونحوها للرجوع إ ل ي ه وتلاوته منه عند ا ل ح ا ج ة هذا هو الذي فهم المسلمون ا ل أ و ا ئ ل ودرج عملهم عليه أما ما بدأ الأزمنة ما يغهر في هذه الأزمنة من ك ت ا ب ة بعض ا ل ق ر آ ن على ل و ح ة أ و رقعه ك ت ا ب ة م ز خ ر ف ة وتعليقها داخل غ ر ف ة أ و س ي ا ر ة أ و نحو ذلك هذا ليس من عمل السلف وقد يكون في ذلك من المفاسد أ ع ظ م مما قصد الكاتب أ و المعلق من تعظيمه والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام ب أ غ ر ا ض ا ل ق ر آ ن التي نزل من أ ج ل ه ا ف ا ل أ و ل ى بالمسلم أن يترك هذه ا ل أ ش ي ا ء ويبتعد عن التعامل فيها و إ ن كان ا ل أ ص ل فيها الحل خ ش ي ة ان يكثر استعمالها والتعامل فيها فتشغل الناس عما هو المقصود والسنة المطهرة فما أ أي الذي بأس ن ك ذلك ر فرد ضرر عليه عليه يضع البضاعة بالقول فقال الذي لا ولا في بهذا شخص ا و س ت ر في عمله ه ذ وقال لا أجل غير هذا الورق أنه يقرأ ويكتب وهذه يقرأ لا هذا العلم ظاهرة شائعة عندنا فما أجل أنه غير مع حكم الله في هذا العمل وهل أ س ي ر في الشارع راكعا لجمع تلك ا ل آ ي ا ت والصور التي كثر رميها على ا ل أ ر ض في حين أ ن الناس تسخر المنتشر المنكر فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر؟ جواب ا لا ح وحده م د لله و ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا ص وصحبه ا ة وبعد يجوز ان يضع المسلم متاعه او حاجته في اوراق كتب فيها سور و آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن الكريم أو ولا يلقى ما كتب فيه ل القران في ذ ك وانتهاك من الامتهان وانتهاك حرمة ا ل آ ن و ل ل أ ح ا ا د ي ث ب والاحاديث ي ة وذكر ل ل ه أنه ودعوى يجب غير الورق دعوة يكذبها صيانة كثيرة وفيها غنية كتب الورق القرآن عالى دعوى الواقع المتاع عن وسائل استعمال ما ا و فيه فإن أ ا ل ن ب و ي ة أ وذكر الله ه هو وإنما وضعف للخروج والحرج الدين ثانيا يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس الإثم بعدم استعمال الكسل ما يكفيك ك ر ذ في ما فيه امتهان و أ ن تحذرهم من إ ل ق ا ء ذلك في سلات القمامه وفي الشوارع والحارات ونحوها ولست مكلفا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما ت ن ث ر من ذلك في الشوارع ونحوها وإنما ترفع من ذلك ما تأثر منه دون مشقة وحرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم من منه نبينا ما مشقة محمد حكم رمج الله الجرائد ترفع تأثر على ذلك ي ذ ك ر ا ل ل س ا ئ أن ب ع ض الجرائد يكتب ي ف ه ا بسم الله الرحمن الرحيم وأنها ت ر مشروعه ب ا ل و ا ع ب ض الناس ل س ي ت ع م ا ل ل ت ن ظ ي في فما حكم ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام بسم الرحمن جواب والصلاة كتابة الله ا وحده وصحبه ح ذلك لله على رسوله وآله ل وبعد ر م مشروعة في أ و ل كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه و أ ص ح ا ب ه من م بعده وصار عليه الناس إ ل ى يومنا هذا فتعظيمها وصيانتها واجبان و إ ه ا ن ت ه ا م ح ر م ة و ا ل إ ث م على من يهينها لأنها آية من كتاب الله جل وعلا، وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظف، أو أن يتخذها سفرة أو ملفا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم، أن أو أن أو من من يتخذها كتاب كما آية آية يجوز في يجوز سورة سفرة وبعض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س لدي جرائد ق د ي م ة ك ث ي ر ة م ط ر و ح ة بعد ا ل ق ر ا ء ة فهل يجوز إ ع ط ا ء الجرائد للغسال وبياع الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال اللي فيها الملابس ولا لباء الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى فالواجب صيانتها أو إحراقها لله على رسوله وآله يلف للخبز لأن تشتمل على وحده وصحبه من وبعد يجوز أو نبوية ويكتب أو أو قرآنية ذكر في أن